والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم فلاسا وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرتبين. فاشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. وأشهد أن السيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم يسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وضحابته الغر الميامين ورحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وما زالت الحديث بقية عن قومه تعالى والذين هم للزكاة فاعلون فإلا جانب الزكاة جانب جذير بالرعاية والعناية والتوجيه والإرشاد ولذلك قال الله سبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه خذ من أموالهم صداقة تتفكرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاة تتكن لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله وهو يقبل التوبة على العباد ويأخذ السباقات وأن الله هو التراب الرحيم متوحد كما ربنا يقول هو يأخذ السباقات هذا غريب ولذلك السيدة عائشة بتصفر هذا المعنى قالوا مسميين السيدة عائشة أم الطيب كنياتها أم الطيب وانتو عارفين ان الصف هو المسك الرابحة الذكية ليه كانوا أم الصيب؟ ليه كانوا هذي أم الصيب؟ لأنها كانت إذا أراد في الصدقة وضعت الزرعمة أو الدنارة في المسك أوداً درعت الزرعم في المسك وبعدين في الدين المسكين وبعدين في الدين المسكين بيسألوها مما تطيبين دراهم الصدقة ودناميرها؟ تقول لهم لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين الله. ده علشان تبقى الصبقة خالصة لوجه الله كان المسكين إذا دعا لها دعت له يعني يأخذ الصبقة ربنا يبارك فيك يا أم المؤمنين تقول له ربنا يبارك فيك يا أخي يوم اسألوها المسكين بيدعي لك من ابريك فكينتا كمان الرجل يدعينك حتى انخذ صدقة قولي امين انما بتقول ربنا ابريك فكينتا كمان تقوم تقول لهم حتى تكون دعوتي مقابل دعوتي وتظلت صدقة خالفة الودي الله ربما بنزل الجرع ما قدت على دعوه تبا دعو رجلوه. يبقى صلقة راحك يبقى الزرهم مقابل ربنا يبارك فيك يبقى ربنا يبارك فيك خالي لا انت ابتدعيني انا بدعينك واخلي الحاجة اللي قد ده خالص الله تعالى ولذلك ابدأنا عايزة سمعنا اصطلع على الحبيب النبي وسيدنا داود بيسأل ربنا بيقول لي يا رب بلغني ان كفة ميزان تسعى السموات والارض الميزان بتاع يوم القيامه مش ميزان الحراره او ميزان التطبيه او الميزان الحساس لا ميزان الاعمال يوم القيامه فاذا لو بقول له يا رب ده لازم يكف الميزان لما تحط فيها حزات مال والسنه والارض تاكلها فمال يستطيع ملئها تفضلك بالسؤال يا عم محمد بيقول له يا رب مين اللي يقدر يملى الكفه دي هي لو ميزان تطبيه برضه ده عليه شويه بطاطا بطاطس ابو يوزي ميزان الحراره ده بيحط تحت اللسان الميزان الحساس بيوزي, الميزان الحساس بيوزي. الميزان المزام بتعلوطة بيوهد. انما يتعلق سرع وارد. هنجيب حسنات منين? الله يا داود. الله للعبد حسنات بنص طمرات يتسبق بها لا يريد بها الا وجهه. الله الله. نص طمرة نص طمرة الله يربي صدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. ما هو العبد يوم الكوامة يوم الملائكة تقول له تعالى شوف حسناكا. يروح يلاقي جابا حسناك. شوف جابا. جابا. يوم العبد يقول يا رب انا ما سعدت هذا. لان انا اغل ثاني يعني انا راجل يعني عز تفاقير ومز تفاقير. ايه الحسناك يقول ليه? الملائكة تقول له انا تذكر يوم تصدقت بثمرات على مسكين. تفاكر؟ بلكوا بينهم جدي حليفت لبقوا الطمرة. اه اه اه طب طمرة. تبقى الجمل فيه كامل يوم تمر اللي قال له قال ان الله رباها لس اذا كنت انت بيجيب ان تقوم يفديك فما بالك فعل ربنا هو اللي يرصي يمحط الله الرضا ويرضي الصباقات والله لا يحب كل كثار هفير وما هاتيتم من رضا ليرضوه في اموال الناس فلا يرضو عند الله وما هاتيتم من زكاة تريد هم المضعفون المضعفون يعني اللي بيضاعفوا حسناتكم مش المضعفين يعني الضعفاء المضعفون هم الذين يضاعفون الحسنات حتى تصيرك الجبار يعني لا يحكرن احدكم من المعروف شيئا ها وحي لله بس المهم يكون فيه ايه اخلاص ولذلك يشوفوا الدركة عم عبدالله سيدنا النابي بيحكي حتى عن واحد من بني اسرائيل قاعد يعبد الله ستين سنة اطهوا معه ايم نايم عباد لا يلهج لسانه إلا بذكر الله اللي تنتظر على كل بلا إله إلا الله وبعد ايه في لولة مقمرة الأمر صافع ها؟ بص كده من شدك استو لقى واحدة قاعدة تحت على حتيشة خضراء ارض خضرا حلوه والقمر مزغف ها زي الراجل اللي بيقول لك بقى القمر طالع علينا ولا العذول غدا عن عينين قال لك انزل غير هاوي انت فانجاله بقى اهه وي اديه جامو صاحبي بس فانجاله بقى يمتى الزمان يسمح يا جميل انتبه يخرب بيتك انت قاعد فاضلي فين انا انتبه انا قلت لك انتبه يا خليل بس مش هاوي اطلع خالص روح حماره في ابن الشيطان ما عشي الشيطان خطوات لانه ما بيجيبكش على المعصرية على النول ده بيجيبك خط وخط يقول لك تاتا خط العسف تاتا تاتا كل ما تخط خط يقول لك كمان خط اطلع بها ده ها؟ لغاية ما ضمتك لابي نفسك بينك وبينها وهو ثالثكما تشوف أسلوب القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبروا خطوات الشيطان يا ربه اللي اتبع. ان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحساء والمنكر. خطوات. ولولا قتل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من احد ابدا. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليك. فالشطان تغدب لكم من أسليمه. ما يجيكش بني عدم ويرميه في المأسرين ومأسر ده لو المسألة حكمت يتنه وراء السنة عمال با يقعص المأسر يعني رحضت على صاحبه ملأت صاحبه في البيت مرأت رأيك الصفة للتحمل كله قال لها معاذ الله انه لا ينبخ الظالمون تام عاليك تانو ماشي تانى مرة الشيطان مش يسيبه بقى يجي له يقول له دي معاملة برضو تاركش انها خالص على خاصاتها من الناس كنت بانت ما وقلها بشر انت بقعرفش ان معاملتك بمعاملة جسة. يا شيخ عامل لك والله دي بس الزهلانة منك انترى. والشيطان ما عندوش ملع يحلل في الله مت مرة. ها? هو بالك ادم كلم الشجرة. ادم كل الشجرة اللي لما يبنس حلف له. رب ما هما اني لكما لمن مصرحين لدل لهم بغروب. هو اللي له. قال اللي لما الموجرم حلف له. والله العظيم. الشجرة دي لو كانت منها حتيب عامل. معارس المناشر ويحب يخلص في الدنيا. ما قالوش هلقى دلوك على شجرة الموت او على شجرة التفاحة او على شجرة الكوميتر قالو هلقى دلوك على شجرة الخلد. ها? كلنا بحب دل. طب روح لقى ان واحد الشهادة هو يقول على سيد الحياة. يقول لك يا اخي ما دعني هو انا بموت. انا فيها صحة اني جمس. امعي. مش حيتي موت. مش حيتي موت. فقالو هلقى دلوك على شجرة موت. يقول لك واحد شي ينفذر الحديد الدنيا ظهر اتحر تمام وعرقات وشي القفة مش قادر ينفحه من الارض فلا احد الف ادعيشين انا عدت انت في العمر شياء ظهر انكسر وصحي طراحة ام لا واحد قال له يا عم انت بتأسرب على قضاء الله ليه قال له طب يعني انت اللي عم انت هو واحد ما اعرفانه هو ام قال له طيبة شلعة ليه قال له انت مين قال له انا ملك الموت قال له يا عم المعروف بالحل يصبنا شلعة لوحدة تباكش يا معده ها ما ها ما هو ايما ايما ايما زعي جمال بتاع تنسيا وقافت واحد بتقول زي حالة كان يخبر تكيل ورده ربنا خذلنا الراجل وبركي لبي انت مخلف كم العرض قال لها اصناش طيب بتاخد كم جنيه قال لها اصناش له ايه عن الافأل غضا لو اتكلم حيبع الحربة ها؟ انت لو اتكلمت على الحرب هنشككوا مره عايز اتكلم على جمال شويه فطلع قالنا خلاص اتغيرت حاله اندله وصبح حرب ده انا بقول قالها حمد شك انا خلاص اتعدلت اتعدل ترتيب وما حدش عاد يكتب في الدات من يوم ما اتعدلت انت يا ولد ها قال لك هوش في الحرب اه فسريه بتاعت المكتب بتقول يا فادي انت عندك كام عايده 15 ده هو كام ليه 15 يا السلام عن رجل اللي احنا فيه. هل انت بتطلبه هنية فيه? اللي هم مسكين وحا لعدمه الكل عزال. <تصحيح> الايفة الوحيد لا. سوى اله الا الله. واتسمعه في الصالون يا بنجور يا بنجر صحيب يا طبعا الوال فينكو عم مرة يا هي يا انت باقي فيس يقول لك لو انت حقيقة كده زي العازل اللي بين السالب والموجة ماشي. دخل ماشي. ما تشيل دخل السلكي ماشي الكاربات تاتي في ما الوال دخل يصعب هو ما تميت يدك في له خد يا ميمي أجلك حسلي من م... انت بس من اليوم تبتدي الميمي دي باستاني ده انت بطهوة بالكم ساري انما الشطار اما, اما ايدي خطو وبعدين قال لها تخل صباحي عليه وبعدين خليك والسحت الوالك خد بالك ده الشتان خرج معه للسينما ده مخرج باو خلاص الوات طلع عشان يزدي يبقى سألية خلالك الانيون خلاص ما تفوقش بقى إلا لما قاعدت انت. انما قد يجي يجي من أول خطرة اتفضل أنا متشكر معالشا ميجي تليمينا عليه قوله فلالتال ولا ام ولا بنت. مجرد الخلوة كبيرة من كذا. خلاص مش حالة حالة تغزب ربين. انما وجود عهد في مكان واحد كبيرة من كذا. اخد بلا بتاء. اخد بار القرآن. اخو عمر ابن عبد العزيز ما تفات. انا تخلونا بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. اخد باركو. ده واحد بيقول للنبي اتأذن على امي اذا دخلت عليها. أنا عايزة تكون القوضة على أمي أخبط على الباب قال له طابع قال له إنها أمي يا رسول الله قال له أتحبه أن تراها عارية إن تكون قلعتهم هياك ملتغففة من سياغه قال له لا قال له فتأذن الله فأنت ملكي أنا ما بيقول لها تكون بغية مغيرة بيوسيكم حتى تتأذنهم مكرر فينا قادر يقول حتى تتأذنهم ملكي التأذنهم ملكي التأذنهم قال لك لا ما هو تتأذنهم لها معنى وتتأ لها معنى تان فبقول لنا الفرج بينهم ايه وعى لله الاول وعى لله الاول اللا اله الا الله والله العظيم لك تهوت من مدة ما فيش ساعة معروض على مشكلة هتؤذل خرصي الراجل الجرس لان راح يفتح قال له ما عليك انا متأذف انا بحث فيها شائف فلانة فلانة له طيب اتا كان معادك في العمل اللا كنت تأخرت في العمل نزم البيت تابعة فتخبت لغاية تماني أولا طيب فات الأسفقة دي بعدها ابو الصور كنت واخد أجازة على البيت جيت نفس السفر خبت على نفس السفر لما بيقولت لحظة افتح له قال له هو فلان الفلاني مجاش هنا قال لا لحظة كنت الأول بكير الشقة غلط بكير فلان تدخلوا جوة وكستشوا لها مع نوتا بيثبت فيها انه تردد على زوج الصاحب البيت خمس تاشر في ريابه وواقف الشقة من جوة اوضة اوضة وسرير سرير وتلاجة وتباج وتلاجة لقينا فاكذا وكذا وهي المسألة واحدة على الصلاة ليه؟ ليه؟ ليه؟ الشطاة؟ عدنا على البيت؟ لا لا جود خايف ليه؟ ما يدخلش عندي غربوك أتى أرتدت بتوجيه قال, قال... له عاشة تسأل الله تقول له أيه الرجال أعظموا حقا على المرأة من الرجل نمر واحد في حياة المرأة قال لها زوجها يعني تقريبكم فأي النساء أعظموا حقا على الرجل بل أنه حيقول مرأة قال لها أمه قال لها أمه له! ولذلك المرأة تسأل يوم القيامة أول سؤالين تسألهم المرأة يوم القيامة صلاةوها وانت وجوها اذا <تصفيق> الصلاة مع الزوجة الصلاة مع الزوج انا عزة واحد عن امرأة على السر. اه? او هتقول لها ام ديك مش تمام وكلام بالقبال قبل ما تقوم ان انتم مبلغا ما قلطوا. لا حتى ان ده راح بات يزم فيه. لا وولا ايدين وبيني. اذا باق صدر المرء يوما بسره فصدر الذي يستوضع السر يكون. انت مش قادة تشوف كرة يوم غيرك هيشيله. لذلك لا تقول لها مرصدك كام ولا تقول لها رزقك أديه وخلي دايما الأعوال السرية دي معا كنته لأن هم ما بيبنش في حقوقهم فول ها؟ كل سرك يبقى برة ميوم فيه ألعن منهم يقضوا في المصالح كل واحدة تقول ذكراتها في الليلة النفادسة وليلة اللي قبلها وليل لقبلوا في المصالح والله يقدر اللي قاعدة تشتغل في ريكو واللي بتأمع بنيا واللي قاعدة جو مثلا دوتشات واللي قاعدة يعمل السياحة البابور وعبد بالقوضة وقادي الوظائف وال وما فيش في السنة غير فعلى ذكرة على بعده لذن الأوراق ما كمولدتي ده المسألة وقفة على الجمغة طيب والله لسه رئيس العمد مجاش من أجازه وفنان كان نايم فعرض والثاني مرض والثالث عزيالي فنخلص وصنطه وقرب منها كمسون صنطه وقربت منه وقرب منها كشفت له عن ساقيها فزنى بها فبعد كاف ستين سنة وبعد ايه ايه انا كنت فيه ايه اللي جرى فأتى مهرا فاغتف مع اهل غفواح هو طال بعد وما لبيت سجمه لواحد مسكين قال له انا جعل جيني سبق قال له بقول لك انا الحقيقه بقى خد الريد انا مش عارف نار النجم عامله دغاله فالنبي عليه ده في هذا الرد بيقول لك ايه في يوم القيامه توضع عباد ال 60 في كفه وتوضع الذنيه التي زناها في كفه فتصير عباد ال 60 سنه بارش. يبقى راح في داية. وبعدين ربنا يساله ماذا كان عمل؟ ها معكش على خفاف الميزان؟ وربنا عالم حصله هو نتر ليه في اللي تصدق به انما ربنا لا ينسى ها قال له عملي يا رب حمالك. لا ده العملة اللي عملتنا ده عملة الحبيب ده ها ده عملي ما ربنا يقال له ألا تذكر يوم ما تصدقت على مسكين امدراغين خبا ربنا وده هيعمل ايه هيعمل ايه لا حضوح الكب فتسكل الحسنات فيغسر الله له فانا عملا لسي من بعيد عشان اوصلك الى عظمة الصبقة عند الله اه ليه لانه اجنب وتاس ايوة مش معنى ذلك اننا يروح ينحرف وقول اصدق بالله لا دا ربنا بيقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموه وهم يعلمون ولم يصروا ها عشان ما يجيش واحد غالي يوضع ما يحكى للحكامات يا ها روح لأكل أسرح في الشارع وانا وانا شوف لأسلاثين غالبان بدهم متين رياس ولا متين دمم ولا متين دماغ ما الفاتحة لأسه من ها امريكا فتح البنوب بتاعتها للفرس بتاعة العرب وتتجم سلاح عشان اليمن يضرب اليمن ومصر تدخل والسعادية تدخل ويفا الرجل امريكان وفوز علينا. واحنا شوية غلابة غلابة لان احنا نسينا الله. ولا تكونوا كالذين ماتوا الله فانساهم انفتهم. اللهم ارشي تازيه الامة يا رب. اللهم ارشي تازيه الامة. واحد اللهم لا اله الا الله. ده كل ده زر الاخلاف. هو لما تصدق تصدق وما كانش يقصد الله, الله والسيدة عائشة لما تبقى للمسكين مقابل دعوته لها برضو لا تقصد الا الاخلاف. وعائشة لما تطيب تراهم الصدقة لا تقصد الا الاخلاف. ولذلك بلغ من اخلافهم في الصداقات ان لما الواحدة تصدق على مسكين ما يحطش ايده في قوض المسكين ما يخليش ايده في المسكين قبل عتم برضه ما يشعروش بالشيء من المهانة وما ليصدق ازاي امغان يحط الضرهم في ايده ويقول لي يا فلان اصدق يا اخي خذ هذا من كفة لتكون ايدك وردود. اليوم ارجى بنصف مال. عثمان ابن عثمان جاله الف جمل محملة بالزبيب والزيت. وبعدين التجارة حول البت تجار الجملة. تشتروا بكم قالوا الدرهم باثنين يعني مكتب مية المية. قال لهم غيركو ذات. قال الدرهم بتلاتة باربعة بخمس. قال لهم غيركو واسمها لعشرة. يا عم أثمان ما في المدينة حاجة غير غير النامين اللي هم لقد اشتراها الله ودوها ما بيقاشها لقد بيحتوها لله وراء الجبل وانا حمد ايه واحد من أصحاب النبي اسم عقيم رجل مسكين لقابر يجيب فلوس ولقابر يتبرع فيعمل ايه شوفوا الروح الإسلامية مش بقى جبنا أصر وقلنا أصر الله معامس الشتاء وجبنا المغنيات والممثلات ودورناه ومشحاتهم العالم اللي ازا عشرتين يقول لها طبعا اخذ بقبلة والثاني يقول لها سميمة علي اخلاح اصيبك في ايه بيت وقل لا لا لا لا تقول لا لا دا, دا كان مستمع محترم مستمع محترم ونظيف اه اه ازا واحد يقول لها حلق الجهنة هل هي مارلين مونر وحتروح فين هل في جهنة فالكفاية لنشوفها جوز اه ربنا يا سيدي يا. ايه نولك في الارفة يستأجر نفسه عند واحد ويعمل وطول اليوم فيوصو حبنتين من الشعير يوم يجيب حبنة ووجهة للنبي ويوضي حبنة بيته شعير حبنة شعير الناس ملافقين عادل في مجلس الوصول عن بعضهم غمز لبعض قال لك كف يا اخواتي تعني طلع فيها اول ايه يعني حبنة شعير عشان يقولوا انك انت الصدق إيه, ايه اللي عادت بي ايه تتزمت بي ايه تتزمت بي انت عارف من اللي رضى عليهم ربنا. عليهم في الوحي. قل الله يا الذين يلمسون المصوّعين من المؤمنين في السبقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. تخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم. او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلي الله. حاجة بالنسبة للمال اللي عنده. واجل صحيح ليس عنده الا درعمان اثنان تبرع بوحدهما. يبقى تبرع بخمسين في المية. تبرع بخمسين في المية. ما توحد الله. زل... حتى ان مولانا جل جلاله لم يحرم المرأة اذا تصدقت من مال ثوجها ما حرمهاش من قد. في النبهة ليه? ان لا يحلوا الامرأة ان تصومها وتوجوها شاهد الا بيذن. ولا يحل لها ان تأذن في بيته بغير اذنه. وما انفقت من ماله كأنه يؤذى اليها شطره. نص الثواب. يقول ان يستخدم النصر? وهي خادث النصر. بس بشرف ان يأذن لها. يكون واحدة الاذن منه. يا فلان الناس جيرانا ديو غلابة. يا فلان انا ام غلبانة. يستحق السابق. يا فلان اخي <متصفيق> اخي اخي يلو انت راجل مفصوص <متصفيق> اخرايا اتزيلوا من ملنة لها <من> الدلوش. قال <تزيل> لها اتزيلوا <حديله> يبقى تحض نص الثواب وهو نص الثواب. ليه? اتزلوا على الخير كفاهمة. قال لها. بالتفاويل شاكيش والعربيل والحساوله طرفا الفلسه ها عارف اني بعرف اسماء اصفار حقها عارف النبي, عليه أصمار تعرف النبي عليه قال له غريبة قال له قال اللهم اني قد رضيت عن عثمان فرضا عنك عايز من كده ايه تعرف قال له كمان قال له يا عثمان إن لكل نبي رفيقا وانت رفيقي في الجنة. يا سلام. ان لكل نبي رفيقا في الجنة وانت رفيقي. يا عزمان لان الفلوس هي الاختبار الحقيقي لنفس المؤمن. يمكن يبقى يسلي متركة في الجنة ويضم للسنة الخميسة. انما عندك ترهم والتنار يقول لك حب قلبي ولا تحب رذيتي. ان قلبي على الربيت رئيبي. اه? اه? ايوه. وفالاختضار حسيبي. فاذا كنت? اه? نسأل الله لواتهنا الى ما فيه رضاه. ومن يقش حلق به فأولئك هم المفلحون. والى ادان الاشائب ابن الله تباركاته تعالى. قولوا اللهم اصلي على محمد. والله اصلي على محمد. وعلى اهل محمد. كما صليت على ابراهيم. وعلى اهل ابراهيم. وعلى اهل ابراهيم. <أبارك> على وبارك على, على محمد وعلى آل, آل <أباركت> محمد كما باركت على وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم <أبارك> في العالمين انك حميد مجيد اللهم <أروغية debate> <صرعنا> <تصفيق> رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة محمدا <تقال Thailand> <خات> الوسيله والفضيله وبعثكم قاما محمودا الذي وعده الذي الى الله قلنا الى الله قلنا الى الله قلنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا, فعلنا وعزمنا عزما, عزماً أكيداً, أكيدا على أننا, على أننا لا نعط الله اللهم لا, الله. لا تدع في هذه الليلة العظيمة زندا إلا غفرته ولا كربا إلا فردته ولا علما إلا سطرته ولا مريضا إلا شفوته ولا ميتا إلا رحمته ولا غالبا إلا رجدته ولا سائلا ان اعطيته. ولا عاصوا الا عديت. ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اننا نسألك الهدى والثقة. ونسألك العسافة والغنى. ونسألك الرشدة في الامور كلها. هات نفسنا تقواها. وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اجعل خير اعمالنا خواسمها. وخير ايامنا اللهم كما ربيتنا ربي لنا اولادنا. اللهم يلزأ الشيطان من بيننا. يلزأ بحسب البرضاره الشحناء من صبرنا اللهم ارزقنا الحلال دائما وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه, وبارك لنا فيه. بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم احينا على سنه نبينا ووفقنا على مله حبيبنا اللهم ارزقنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا لا بعدها. اللهم اسكنا بيده الشريقة جربة عنيئة مريئة لا نضع بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وفرانك ربنا وليك المصير. وصل الله على البشير النظير سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.